جلست أسماء بن سعويس يوما من الأيام تخاطب فاطمة وتكلمها وتحادثها عن أحداث حصلت عليهم في الحبشة وأنهم ذهبوا إلى النجاشي وزرناه وأقبلنا في الحبشة وكان معنا في الطريق كذا وكذا ثم فجأة إذ بفاطمة سارحة الظهر شاردة البال فقالت لها أسماء يا فاطمة مالي أحادثك ولا تردين علي. ما لأحادثك ولا تردين علي فانتبهت إليها فاطمة وردت إليها قائلة عذرا يا أسماء عذرا يا أسماء ولكني كنت أفكر بما تفكرين بما تفكرين ما الذي دار في هذا البال ما الذي أشغلك عني هل تريدين أن تعرفي ما الذي أشغل ذاك العقل قبل أن أقول لك سأقول لك كلاما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام عن ذاك العقل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع وذكر من هؤلاء الأربع صاحبة هذا العقل فاطمة رضي الله عنها الله زكى عقلها وقال أنه كامل فتعالوا ننظر إلى هذا العقل الذي كمله ربه بما يفكر قالت عذرا يا أسماء ولكني كنت أفكر بما تفكرين قالت كنت أفكر في نفسي غدا إذا أنا موت من ذكر الموت عندها حتى تفكر الموت قالت ولكني أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت هل فكرت في ظلمة القبر لا هل في ظلمة القبر لا مع أنها أهوال عظام ولكن ذلك العقل فكر فيما هو أعظم قالت والله إني لأستحي غدا إذا أنا مت أن يطرح فوقي ثوب على النعش وأخرج عند الرجال في وضح النهار سبحان الله ما هذا التعقيد خمس أثواب يا فاطمة رضي الله عنك وأرضاك ثم فوقها ثوب سادس من الذي سيبين منك قدم لا وجه لا ضفر لا إذا لماذا ومن ماذا تستحين تستحين وأنت ميت والناس يبكون وأنت بنت الحبيب عليه الصلاة والسلام وعند رجال وصفهم ربي جل جلاله بأنهم أتقياء فتستحين من ماذا لست في سوق ولست متبرجة ولا كاشفة ما هذا العقل قالت والله إني لأستحي لا غدا أن يطرح فوقي ثوب على النعش فأخرج عند الرجال في وضح النهار ثم تقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ناشدتك الله إن أنا مت ألا تدفنني إلا بالليل وما ذاك يا فاطمة قالت أتريد أن أخرج عند الرجال في وضح النهار ما هذا هل هي معقدة يا ليتنا معقدين يا ليتنا معقدين لله درها تستحي وهي ميتة فما بال الأحياء لا يستحون لأجل هذا أين الخير الذي جاء به الحياء لفاطمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه أنه نزل ملك وقيل أن هذا الملك لم ينزل في الدنيا أبدا لم ينزل على الأرض أبدا نزل هذا الملك وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله جل جلاله أرسلني وقال قل لمحمد يقول لفاطمة بشروها أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة عقل سما فوق السماء عقل سما فوق السماء لم ينسيها الموت الحياة كان من رب الجزاء فازت ولكن بالجنان فازت ولكن بالجنان لأجل هذا قال ابن القيم عليه رحمة الله كلام يكتب بماء الذهب قال وهذا حياء النفوس الشريفة التي وكأن لصاحبها نفسان يستحي واحدة من الأخرى قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.